هو الذي يصوركم في হোল্লীী সৌ কুমসিল ঔষামিকৈ ইলহ ইমু আয় মুখ্যমাথু উম فتابِ وَخَر مُتَشَابِه فَأََّا الذيذينَ فيِي قُلوبِهِم زَيغُ فَيَتَّ بِعونَ مَا تَشَابَهَ مِنْههُ بتِغَ أَكِثنَةِ وَبَتِغَ أَتَأول وَماَا يَعلملَمُ تَأولَهُ إَِّ الله وَ